مواصلة لما كنا قد أخذناه في فصل صلاة الجمعة وكنا قد شرحنا قول الناظم فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة ثلاث بجامع على مقيم من عذر حر قريب بك فرصخ ذكر وأجزأت غيرا نعم قد تندب ثم قال عند الندى السعي إليها يجب أي يجب السعي إلى صلاة الجمعة على من تتوفر فيه الشروط التي ذكرنا من قبل وذلك لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والسعي المراد به مطلق الذهاب ولا يلزم أن يكون بسرعة كما هو المعنى لهذا اللفظ في مواضع أخرى وقوله عند النداء أصلها عند النداء وحذف الهمزة بضرورة الوزن والمقصود بقوله عند النداء أي إذا سمع الأذانة أو إذا بلغ الوقت إذا وصل الوقت وقت الجمعة ولو لم يسمع النداء ووقت الجمعة وقع فيه خلاف عند العلماء ومذهب المالكية أنه كوقت الظهر بلا فرق فيبتدئ حين الزوال وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم و هناك قول عند الحنابلة أن وقت الجمعة قبل ذلك فيصح أداء الجمعة عندهم قبل الظهر وقول الجمهور أولا وأقرب إلى الدليل وذلك لفعل الصحابة الرضوان الله تعالى عليهم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وللسنة العملية المتواترة فقد ثبت من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا نجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء الفيء والمقصود به الظل وأيضا في الحديث الآخر حديث أنس رضي الله عنه أنه قال أن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وهذه من العبادات المتكررة والتي تكون في جماعة من الناس ففي مثل هذه العبادات يصح الاستدلال بالعمل المتواتر المتصل من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أزمنة الأئمة المجتهدين فمن بعدهم؟ هذا إذن وقت صلاة الجمعة وأما وقت الذهاب إليها هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى عند قوله ندب تهجير ندب تهجير لكن الكلام هو في وقتها أي في الوقت الذي ينبغي إيقاع صلاة الجمعة فيه قال عند الندى السعي إليها يجب ثم قال وسن غسل بالرواح اتصل اكتفى الناظم هنا بذكر سنة واحدة من سنن الجمعة وذلك لتاكده وقوة الدليل فيه وهو الغسل فقال وسن غسل ودليل ذلك حديث بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وفي حديث آخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر رضي الله عنه أي ساعة هذه قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضعت قال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل فهذان حديثان فيهما الأمر بالاغتسال للجمعة ولكن صرف هذا الأمر من الوجوب إلى النذب بحديث آخر هو حديث صامرة ابن جندب عند الترمذي وأبي داود والنسائي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل وهذا صريح في أن الأمر بالغسل للجمعة محمول على السنية والندبية وليس على أصله من الوجوب بل حكي الإجماع على أن من شهد الجمعة بوضوء دون اختسال فإن صلاته صحيحة مجزئة هذا إذن عن سنية الغسل ثم قال بالرواح التصلا أي يشترط في هذا الغسل أن يكون متصلا بالرواح إليها أي بالرواح إلى المسجد لأدائها إلا أن يكون الفاصل يسيرا فهذا لا يبرد والفاطل اليسير يضبط بالعرف فمثلا شخص اغتسل ثم تناول طعاما يسيرا وبعد ذلك ذهب إلى المسجد قالوا هذا لا إشكال فيه أو اغتسل وابتجع بعد ذلك ثم راح إلى المسجد قالوا لا إشكال فيه لكن يضر الفصل الكثير كالذي يخترسل مثلا بعد صلاة الصبح ولن يذهب إلى المسجد إلا قبيل الزوال أو مع الزوال فهذا فاصل كثير عند العلماء وأما هذا الاشتراف أي اتصال الغسل بالرواح فلأجل ظواهر الأحاديث فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل أو في الحديث الآخر إذا راح أحدكم إلى الجمعة يختشل. فهذه الألفاظ تدل على أن الغسل إنما يجب عند الروح، فهذا اللفظ بهذا الشكل يفيد أن الغسل ينبغي أن يكون متصلا بالروح، والله تعالى عالم والأمر في هذا لا ينبغي أن يشدد فيه لأنه لا يوجد حديث صريح في هذا الاشتراط، ولكن ظاهر الأحاديث تدل على ذلك ولا شك أنه الأكمل والأفضل والأحوط وقولنا الغسل وسن غسل يقصد بذلك غسل كغسل الجنابة بل جاء التصريح بذلك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 غسل الجنابة قال العلماء في تفسيره أي كغسل الجنابة أي كغسل الجنابة وإن كان ذهب بعض العلماء إلى استحباب الاتيان بغسل الجنابة صباح الجمعة وفسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل قالوا معناه من غسل أي من يعني أتى بوطء فغسل بهم رأته يعني دفعها إلى أن تغتسل واغتسل أي واغتسل من الجنابة هذا قاله بعض العلماء في تفسير الحديث ولكن لعل الأظهر والأصح إن شاء الله تعالى أن ذلك ليس مشترطا ولكن المقصود أن يكون الغسل غسل الجنابة في صفته وهيئته وورد أيضا عند مالك في موفقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم تغسل الجنابة كغسل الجنابة الله أعلم ثم قال ندب تهجير وحال جملة بعد أن ذكر سنن الجمعة ولم يذكر منها غير سنة واحدة انتقل إلى ذكر المندوبات فذكر مندوبين من مندوبات الجمعة هما التهجير وتحسين الهيئة وتجميلها وذلك في قوله وحال جملة فأما التهجير فهو مأخوذ من الهجير والهاجرة وهي وقت زمني في اليوم تشتد فيه حرارة الشمس ويكون ذلك قبيل الزوال. ويكون ذلك قبيل الزوال ودليل التهجير هو حديث مشهور وقع الخلاف في تفسيره وشرحه بين العلماء وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اختسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه البدنة يعني الناقة ومن راح من الساعة الثانية فكأنما قرب بقره. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرم ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر هذا الحديث يدل اتفاقا على استحباب المبادرة إلى الجمعة لكن وقع الخلاف في وقت هذه المبادرة فعند مالك رحمه الله تبارك وتعالى هذه الساعات المذكورة في الحديث هي في الحقيقة أجزاء من ساعة واحدة أجزاء من ساعة واحدة اختلف فيها هل هي الساعة السادسة أو السابعة على ما سيأتي لكن في جميع الأحوال هي أجزاء من ساعة واحدة قبيل الزوال أو عند الزوال مفهوم؟ بمعنى أن إذا قلنا بأن ذلك عند الزوال معناه أنه من راح في الساعة الأولى أي في الجزء الأول مباشرة بعد الزوال فكأنما قرب بدنا وبعد ذلك الساعة الثانية أي جزء من الساعة فكأنك تأخذ الوقت الذي يمتد من الزوال إن جعلنا الزوال هو ابتداء هذه الساعة إلى وقت خروج الإمام فتقسمه إلى أجزاء فالجزء الأول من راح فيه كأنما قرب بذنه والجزء الثاني من راح فيه كأنما قرب بقرة ثم كابشا أقرن ثم دجاجة فبيضة هذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه الساعة والسبب ذلك أو دليله في هذه القضية أنه أولا نستدل بلفظة راحة المذكورة في الحديث ثم راح قال والرواح لا يكون إلا عند الزوال فلا يقال في اللغة للذي يذهب مثلا بعد طلوع الشمس أو وقت الضحى إنه راح قالوا ويتأكد ذلك ببعض الآثار ذكرها ابن عبد البر وغيره في الاشتذكار ذكرها ابن عبد البرط في ان أن فيها لفظ تهجير ففي الأثر الذي ذكره ابن عبد البرط المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه ثم الذي يليه إلى آخره فذكر لفظة المهجر وهي مأخوذة من الهاجرة ومن الهجير وذلك هو وقت النهوض إلى الجمعة وليس بعد طلوع الشمس مباشرة كما يقوله العلماء الآخر فإذا استذل أولا بلفظ الرواح وثانيا بما ورد في بعض الآثار من لفظ التهجير وثالثا بعمل أهل المدينة قال آه العمل بالمدينة يدل على هذا ولا شك أن هذا من المواضع التي يمكن الاستدلال فيها بعمل أهل المدينة لأنه أمر ظاهر يشترك فيه عامة الناس وليس خاصا ببعض العلماء وليس من الأمور الخفية التي يمكن أن يفعلها أو يقول بها بعض العلماء ويخفى ذلك على الآخرين فلهذا أمر مضطرد متواتر متداول كثير ظاهر أمام الناس يشترك فيه الناس أجمعون فجاز الاستدلال بعمل أهل المدينة فيه وإنما وقع الخلاف عند المالكية كما ذكرت لكم آنثا في الساعة التي يبدأ الحساب عندها هل هي الساعة السادسة أم الساعة السابعة وحين نقول الساعة السادسة والساعة السابعة المقصود هذه ساعات ساعات معروفة عند, عند الناس عند العلماء هي الساعات المعروفة يعني ينقسم اليوم والليلة إلى 24 ساعة يكون للنهار اثنى عشرة اثنتى عشرة ساعة وللليل اثنتى عشرة ساعة وبدون شك بما ان الليل والنهار يتفاوتان في طولهما بحسب الفصول فان هذه الساعات ايضا تتفاوت في طولها بحسب الفصول فدائما النهار فيه اثنتى عشرة ساعة و الليل كذلك <تصفيق> هذه الساعات يعني معروفة عندهم. فيذكرون أن الساعة الأولى الشروق ثم البكور فالغدوة فالضحوة أو البحى فالهاجرة هذه الخامسة فالهجير وهي السادسة فالظهر هي الساعه إلى آخره يذكرون هذه الساعات وكذا ونفس الشيء بالنسبة لليل. فإذا الساعه السادسه هي التي يسميها يسمونها الهجير والساعه الساده هي الظهر. فالساعه الساده إذا مرادفة لوقت الزوال وقت ميل الشمس. فإذا قلنا اختلفوا في ذلك على قولين فذهب إلى أنها الساعة السادسة جماعة منهم الباجي صاحب المنطقة الذي شرح به كتابة الموفق وأيضا ابن عبد البر في الاستذكار وابن رشد أيضا وذهب إلى أنها الساعة السابعة جماعة آخرون من أئمة المالكية كاللخمي والمازري وابن بشير وغيرهم. يعني مثلا المازري المازري مثلاً أصحاب هذا القول يقول بأن بأن التهجير او بأنه يندب أو أن هذه الساعات المذكورة في الحديث حديث أبي هريرة هي أجزاء من الساعة تبدأ بالزوال وعند الآخرين تبدأ بالساعة السادسة وهي الساعة التي قبل الزوال إذن هذا القول ورجح عند المالكيين رجح القول بأنها الزاء من السادسة أن التفاوت رجح بأن التفاوت المذكور في الحديث هو تفاوت كبير لأن بين البدنة وبين البيضة هذا تفاوت كبير جدا في الأجر والتفاوت الذي يكون لو فرضنا أن ذلك يبدأ بالساعة التابعة ما بين الزوال وخروج الإمام هذا تفاوت يسير لأن في العادة لا يكون بين الزوال وبين خروج الإمام إلا وقت اليسير دقائق معدودة فلا يناسب هذا الوقت اليسير أو هذا التفاوت اليسير ذلك التفاوت العظيم المذكورة في الأجر في هذا الحديث التفاوت العظيم في الأجر المذكورة في هذا الحديث إذن هذا مذهب المالكية في هذه المسألة مذهب الشافعي ومن وافقه أن وأيضا هو قول عند المالكية ذهب إليه ابن حبيب رحمه الله تعالى من المالكية أن المراد بالساعات ساعات النهار من أوله إذا معنى ذلك من من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا الساعة الأولى يطلع الشمس ويترتب على ذلك أن الشافعية ومن وافقه يستحب ذهاب المصلي للجمعة من طلوع الشمس مفهوم؟ إذن هذا مذهب الشاب وحينئذ إذا أشكل عليه لفظ الرواح يقول إنه مجاز أو إطلاق الرواح على غير معناه الحقيقي من باب المجاز كما أنه إذا أشكل على مالك أن هذه الساعات المذكورة في الحديث يحملها هو على أجزاء الساعة يحمل ذلك على أنه أيضا مجاز. بعبارة أخرى في مذهب مالك مجاز بإطلاق الساعة على أجزائها وفي مذهب الشافعي مجاز أيضا بإطلاق الرواحي على غير معناه الحقيقي. مفهوم؟ و. مالك اضطر إلى القول بأن الساعة بأن الساعات المذكورة في الحديث المراد بها أجزاء الساعة اضطر لذلك لأنه قال الذهاب لا يكون إلا عند الزوال أو عند الساعة الثالثة فلو جعل تلك الساعات على حقيقتها للزم للزم من ذلك أن يكون يعني أن تصل الجمعة في وقت متأخر جدا ربما في وقت العصر أو بعده وهذا قد صرح به مالك فقد جاء أن ابن وهب سأل مالكا عن هذه الساعات قال فأما الذي يقع في قلبي فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات قال لو لم يكن ذلك لو لم يكن كذلك ما صلية الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر يعني تأخذ الساعات التي قبل الزوال وتزيد عليها هذه الساعات المذكورة في الحديث فتصبح حينئذ في يعني وقت العصر تقريبا أو بعده يعني هذا كله على جهتي التقريب ما. إذن هذا ما يمكن أن نقوله عن قول النظم ندب تهجير نعم بعد هذا قال ندب تهجير وحال جملا وحال جملا المقصود به أن الذي يأتي الجمعة يندب له أن يأتي على هيئة حسنة طيبة جميلة بل ما سن الغسل إلا لأجل ذلك لأن كما جاء في الحديث عائشة لأن الصحابة كانوا يأتون من العوالي بعيدا عن المدينة فيصيبهم العرق فأمروا بالغسل لأجل ذلك، أمروا بالغسل لأجل ذلك. وعلى كل حال يطلب أشياء تدخل في هذه الحالة الجميلة أو النهاية الجميلة من ذلك الاتيان بالسواك، السواك مستحب لكل صلاة مطلقا لا يختص بالجمعة لكنه يتأكد في الجمعة ودليله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ما فهذا ما يمكن أن يقال عن السواك وأيضا يستحب أن يستعمل المصلي شيئا من الطيب فقد جاء في حديث سلمان رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل, لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وأيضاً يستحب له أن يلبس أحسن ثيابه. كما في حديث أبي هريرة أبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة واستن، أي واستأك، ومس طيباً إن كان عنده. ولبس أحسن ثيابه ثم خرج حتى أتى المسجد فلم يتخطر رقاب الناس وأنصف إذا خرج الإمام كان كفارة كفارة ما بينه وبين الجمعة التي أو كان كفارة ما بينه وبين الجمعة التي تليها وهكذا وأيضا من لا شك أن من أفضل ما يلبس في الثياب البياض كما ثبت بذلك الحديث الصحيح هذا ما يمكن أن نقول عن قوله وحال جملة ثم قال بجمعة جماعة قد وجبت سنة بفرض وبركعة رست وندبت إعادة الفذ بها لا مغربا كذا عشا موترها يذكر هنا الناظم أن الجماعة واجبة في الجمعة وهذا معنى قوله بجمعة جماعة قد واجبت أي قد واجبت الجماعة في الجمعة وهذا لا إشكال فيه بل هو إجماع للعلماء لم يختلفوا فيه وورد في ذلك حديث عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على كل مسلم في جماعة وحديث أخرجه أبو داود وغيره وعلى كل حال المسألة فيها إجمع لا خلاف فيها ثم قال سنت بفرض يقصد بذلك أن الجماعة في غير الجمعة سنة مؤكدة وهذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة فذهب بعض العلماء إلى أن الجماعة واجبة واجبة عينية أي على كل ذكر مكلف واختلف القائلون بهذا القول هل هي شرط في صحة الصلاة أم لا فذهب بعضهم إلى أنها شرط في صحة الصلاة بمعنى أن من صلى الفرض في غير جماعة لغير عذر لم تقبل صلاته وذهب الآخرون وهم الأكثر إلى أنها ليست شرطا ولكنه يأثم يأثم إن ترك الجماعة لغير عذر ولكن صلاته صحيحة هذا القول الأول والقول الثاني أنها سنة مؤكدة ويحمل لواء هذا القول المالكية والقول الثالث أنها فرض كفاية أنها فرض كفاية ولأنه مذهب الشافعي إن لم تخني الذاكرة بمعنى أن الناس إذا تواطأوا على ترك الجماعة حتى خلت المساجد وتعطلت الجماعات فيها آثم الجميع وهذا القول موجود أيضا عند المالكية فإنهم وإن كانوا يقولون بأن الأصل في الجماعة أنها سنة مؤكدة فإنهم مع ذلك يقولون لا يجوز تعطيل المساجد من الجماعات، وإذا تعطلت المساجد من الجماعات فإن الناس كلهم يعني المكلفين بذلك يأسون، لكن هم ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة قالوا هذا الحديث يدل أولا على أن صلاة المنفرد صحيحة لأن أفضل كلمة أفضل هذه تقتضي اشتراكا في أصل الفضل يعني هما معا مشتركان في الفضل لكن أحدهما أكثر من الآخر في هذا الفضل كما تقول مثلا أنا أكثر مالا منك أي أنا عندي مال وأنت عندك مال لكن مالي أكثر من مالك فنحن مشتركان في أصل امتلاك المال لكن أفوتك في كمه أو في عدده فكذلك هنا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفاذ معنى ذلك أنهما معا فاضلان ولكن أحدهما يتجاوز الآخر في الفضل فقالوا إذن ليست صلاة الجماعة واجبة لكنها أفضل من صلاة المنفرد والاستدلال بهذا الحديث لا يخلو من نظر لا يخلو من نظر لكن الاستدلال به على أنها ليست شرطا هذا قد يكون قويا ليست شرطا في الصحة في صحة الصلاة هذا قد يكون قوي ثانيا استدل أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمروا بهم يحرق عليهم بيوتهم بحزم الحطب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك ولم يفعله هم بذلك ولم يفعله وهذا لا يخلو من نظر يعني هذا الاستدلال بهذا الشكل لا يخلو من نظر. بل لو قيل بأن الحديث يدل على الوجوب لما كان بعيدا. وفي الحقيقة نحن حين نقول إن مذهب المالكية أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ينبغي أن نستحضر في أذهاننا معنى السنة المؤكدة عند المالكية. وهذا قد سبق لنا. في مباحث الوبوء وفي مباحث الغسل وفي مباحث ونحو ذلك والتيمم والصلاة فالسنة المؤكدة عندهم تكون مرادفة للواجب. وتارك السنة المؤكدة عندهم لا يخلو من إثم فلا ينبغي أن يفهم من قولهم إنها سنة مؤكدة أنها فضيلة أو مندوب أو شيء مستحب، من فعله فبها ونعمته ومن تركه فلا شيء عليه. ليس كذلك، فالسنة المؤكدة عندهم شأنها أكبر وأعظم من ذلك، وفي حالين كثيرات تكون مرادفة للواجب عند العلماء الآخرين. هذه الملاحظة الأولى والملحوظة الثانية أن على القول بأنها واجب أو سنة مؤكدة أو كيفما كان الأمر فإن المتتبع لأحوال السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يجد أنهم لم يكونوا يتهاونون في أمر الجماعة أبدا فالاستدلال الفقهي لا ينبغي أن يكون فقط بذكر الأحاديث وتطبيق قواعد الأصول والفقه عليها ونحو ذلك ينبغي أيضا أن ينظر إلى الحال العملي الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه لأنهم هم على كل حال أعلموا منا بمعاني النصوص وأقدروا على الاستنباط منها وهم فوق ذلك قد آيشوا السنة العملية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل كان من الصحابة مثلا من يترك صلاة الجماعة في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أحد الخلفاء الراشدين من بعده هذا لغير عذر لم ينقل لنا نذل ذلك مطلقا بل إن الرجل كان منهم يعني يكون مريضا فيأخذ إلى صلاة الجماعة وهو يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف ولا يخفى عليكم الحديث المعروف أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاق وهكذا الأحاديث والآثار العملية عن الصحابة كثيرة في هذا الباب فهذا كله يجعل المسلم العارفة بحقائق هذا الشرع لا يتهاون في صلاة الجماعة نعم من كان معذورا ألا لا حرج عليه ولكن لغير عذر لا ينبغي التهاون فيها مطلقا وقد أفاض العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الصلاة وهو مطبوع طبعات متعددة أفاض في ذكر أدلة الفريقين ورجح مذهب الوجوب بأدلة قوية جدا من أرادها هذا الكتاب فإنه نفيس ثم قال بركعة وبركعة رست يقصد بذلك أن الجماعة تدرك بركعة واحدة تامة مع الإمام هذا معنى بركعة رست رست أي ثبتت رساء ثبت ودليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة وما معنى فقد أدرك الصلاة أي أدرك الجماعة ومعنى أدرك الجماعة أي حصل له أجر الجماعة فيقوم ويكمل ويكمل ما فاته من الصلاة على الأحكام التي ستأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام المسبوق فمن أدرك ركعة كاملة مع الإمام فإنه أدرك فضل الجماعة نا. ثم قال وندبت إعادة الفذ بها لا مغربا كذا عشا موتره بمعنى أن من صلى منفردا ثم بعد ذلك وجد جماعة فإنه يشرع له يندب له أن يعيد الصلاة معهم لأجل تحصيل فضل الجماعة لأجل تحصيل فضل الجماعة ومما يستدل به على ذلك حديث محجن رضي الله عنه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ودحجن في مجلسه لم يصلي معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت وهذا الحديث أخرجه مالك رحمه الله تعالى في موقعه لكن قال ليس هذا على إطلاقه يستثنى من ذلك صورة الأولى المغرب والثانية العشاء إن أتبعها الوتر في قال لا مغربا كذا عشا موترها بمعنى أنه من صلى المغرب لوحده ثم أدرك جماعة تصلي المغرب قالوا لا يشرع له ولا يندب له أن يصليها معهم أن يعيدها معهم ودليل ذلك ما جاء ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركها أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا، وهذا فيه تصريح بالعلة التي من أجلها لا يشرع إعادة المغرب، وهي أن المغرب وتر النهار، كما أن الوتر الذي يؤدى بعد العشاء هو وتر الليل، وكما أنه لا يشرع أن يشفع وتر الليل للحديث المشهور لا وتران في ليلة. كذلك قياسا عليه قال المالكيون ومن وافقهم أيضا لا يشرع أن يشفع وتر النهار الذي هو المغرب. وهو إذا أعاد المغرب فإنها تشفع صلى فلا ركعات ثم بعد ذلك أعادها فصلى ثلاث ركعات أخرى صار المجموع ست ركعات فصار وتر النهار شفعا فهذا قالوا هذه علة عدم إعادة المغرب وذكر آخرون علة أخرى لذلك وهي أن هذه الإعادة إنما هي نافلة لأن الفريضة قد أديت في الصلاة الأولى التي صلىها منفردا فهذه الإعادة ستكون في حقه نفلا قالوا ولم يعهد في الشرع أن يكون النفل وثرا كذا قالوا هذه علة ثانية لهذا الحكم وأيضا العشاء للذي أوطر بعدها للذي أوطر بعدها هذا أيضا واضح لأجل أنه إذا يعني لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوترة آخر صلاة الليل فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبحة صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فإذا الوطر الأصل فيه أن يكون آخر صلاة الليل فلو أعاد العشاء فإن آخر صلاته تكون شفعا لا وطرا نعم ثم بعد أن انتهى من أحكام الجمعة انتقل إلى بعض أحكام الإمامة فبدأ بشروط الإمام فقال شرط الإمام ذكر مكلف آت بالاركان وحكما يعرف وغير ذي فسق ولحن واقتدى في جمعة حر مقيم عددا ذكر هنا في هذين البيتين شروط شروط الإمام يعني الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام فذكر شروطا عامة في الجمعة وغيرها وهي من قوله ذكر مكلف إلى قوله واقتداء وهي سبعة شروط ثم ذكر شرطين خاصين بصلاة الجمعة وهما قوله في جمعة حر مقيم عدداء اعتبر وذكر فتكون الألف هنا ألف التثنية الشرط الأول في الإمام الذكورة لقوله ذكر شرط الإمام ذكر وذلك يشمل بإطلاقه إمامة الرجال وإمامة النساء هذا الأصل والدليل أن الإمامة منصب من مناصب الرجال واستدل بأمور من بينها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهذا ليس خاصا بالصلاة وإنما ورد في سياق خاص حين ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع للفرسي حين ولوا امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قرر ذلك الأصوليون فإذا هذا عام في كل المناصب التي فيها نوع تدبير وقيادة ونحو ذلك الأصل فيها لا تتولاها المرأة إلا ما استثنية وما خص منه الدليل ولم يذكر قط ولم ينقل قط في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في الرعيل الأول كله ولا حتى فيما بعد ذلك أن المرأة تأم بالرجال هذا لا إشكال فيه لا إشكال في أنه لم يحدث قط ولا شك أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلموا الناس بمقاصد الشرعي وهم أفهم الناس للنصوص الشرعية وأيضا مما يشتدل به على ذلك أن المرأة أصلا ليست مخاطبة بإقامة الجماعة فلا تجب عليها أصلا وقد جاء في الحديث صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وهو حديث عند أبي داود وأيضا ورد في حديث أبي غريرة رضي الله عنه أنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها فإذا لا شك أن المرأة إذا أمت الرجال فهذا يتعارض مع كوني خير صفوف النساء آخرها هذا واضح جدا لمن تدبره وهذا بل ورد أيضا في من حديث علي نقية في المدونة من حديث علي رضي الله عنه لا تأم المرأة وهذا مطلق يشمل إمامة الرجال والنساء فإذا أولا نتفق على أن إمامة المرأة بالرجال هذا لا إشكال في عدم جوازه وهو مذهب الجماهير بل هو إجماع لولا قولا شاذا نقل عن بعض العلماء وأن إمامة المرأة للنساء فهذا فيه خلاف عند العلماء بصفة عامة وعند المالكية ايضا على وجه الخصوص فذهب الجمهور الى انه يجوز للمرأة أن ام النساء وهي رواية عند الملكية ايضا ودليلهم حديث ام ورقة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها انت ام أهل دارها أذن لها أنت أمة أهل دارها <تصفيق> وورد في حديث رائطة الحنفية عند الدار قطني أمتنا عائشة رضي الله عنها فقامت بيننا في الصلاة المكتوبة وصحح إسناد هذا الحديث النووي رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه الأحاديث تدل على جواز إمامة المرأة للنساء. والمالكي يعني في قولهم المشهور يحملون حديث أم ورقة على أن ذلك خاص بها دون غيرها. نعم. فهذا هو. هذا بالنسبة للشرط الأول وهو شرط الذكورة الشرط الثاني قال مكلف ذكر مكلف بمعنى أنه لا تصح إمامة الصبي للحديث المعروف رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتلم فالصبي غير مكلف وإذا كان غير مكلف فصلاته نافلة قالوا إذن لا ينبغي ولا يجوز الاقتداء به في صلاة الفريضة لكن قالوا يصح أن يأمى بصبي مثله وقالوا يصح أن يأمى بالبالغين ولكن في النفل دون الفرض <تصفيق> على كل حال هذا تحرير مذهب المالكية في هذه المسألة في المسألة إمامة الصبي بالبالغين يشكل على هذا حديث عمر ابن سلمة الذي كان يأم قومه وهو صبي و المالكية يحملون هذا على أنه كان في أول الإسلام يقولون هذا كان في أول الإسلام بمعنى بعبارة أخرى أن هذا حكم منسوخ ما. وأيضا يمكن أن يذكر في هذا الباب حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن قالوا فالذي ليس مكلفا لا يمكنه أن يكون ضامنا بمعنى أن صلاة, بمعنى كونه ضامناً أن صلاة الإمام متضمنة صلاة المأموم وهذا لا يكون إلا إن كان الإمام تتحقق فيه أوصاف صلاة المأموم وهذا لا يكون في الصبي لأن صلاة الصبي نفل ولا يمكن أن يندرج فيها صفات صلاة المأموم التي هي الوجوب لأن المأمومة الصلاة في حقه واجبة قالوا فلا يمكن أن يكون ضامنا بهذا المعنى لأن صلاته نفل في حقه وصلاة المأمومين واجبة في حقهم، فليس ضامنا بهذا المعنى. فإذا هذا معنى قوله ذكر مكلف ومكلف لا تخرج الصبية فقط، ولكن تخرج أيضا كل من ليس مكلفا، كالمجنون ونحوه. كل من ليس مكلفا لا تصح إمامته. بالبالغين المكلفين ثم قال آية بالأركان وحكما يعله نقف عندها إن شاء الله تبارك وتعالى ونشرحها بإذن الله سبحانه وتعالى في درس يوم الخميس المقبل وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين